ضيع لا يسمن ولا يغني من جوع وجوي يومئ بالم ناعمة لسعها راضية في جنة عالية لا تسمع فيها لاضية فيها عين جارية فيها سر مرفوعة وأقواب موضوعة ونمايق مصفوفة وزرابي مبثوثة أ فلا ينظرون إلى الأبل كيف خلقت وإلى السماء كيف رفعت وإلى الجبال كيف نصبت وإلى الأرض كيف سضحت